هو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكره فمن شاء أذكره في صحوة مكرومة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام البررة قتل الإنسان ما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 122-أن صببنا الماء صبا 123-ثم شققنا الأرض شقا 124-فأنبتنا فيها حبا 125 وقضبا ونخلا. وحدا يقا غلباء وفاكهة وأباء متاعلكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصراخة.